What wow. ربك حكيم غليم. وكذلك نجد <تصفيق> لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَنْ يَهْدِي بِمَنْ عَشَاءُ مِنَ الضَّالِّينَ كانوا يغمون ولكن الذين نور ربيها انائفقد وقت كلمنا بها قوم ما فقدن كافر إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره قولنا <تصفيق> <تصفيق> Mm. -hmm. és a One إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَبِّ وَالنَّوَاءِ <يخري> Láni وَالَّذِي الذي جعل mm -hmm. في ذلكم لا يأتي القوم بَيْسَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَنْ نَجْحُورُ لَهُ وَلَدُوهُ وَلَمْ تَكُ لَهُ صَاحِبَهُ هو بكل جل عليم. لا Otthon is وكذلك نصرف الآيات وليقول I've ولا تسب الذين يدون What happened? Yeah. وما sao ayhongkum